اتَّمَنِ اعْلَمُ انَّمَا انزَلَ الَيْكَ مِنْ رَبِّكَ الْحَقُّ كَمَنْ هُوَ أَعْمَى إِنَّمَا يَتَذَكَّرُ أُولُو الْأَلْبَابِ الَّذِينَ يُؤْمِنُونَ بِعَهْدِ اللَّهِ وَلَا يَنْقُضُونَ الْمِيثَاقَ والذين يصلون ما أمر الله به أن يوصل ويخشون ربهم ويقافون سوء الحساب والذين صبروا ابتغاء وجه ربهم وأقاموا الصلاة وأنفقوا مما رزقناهم وَأَنفِقُوا مِمَّا رَزَقْنَاهُمْ سِرًّا وَعَلَانِيَةً وَيَدْرَءُونَ الْحَسَنَةَ السَّيِّئَةَ أُولَٰئِكَ لَهُمْ عُقْبًا جَنَّاتِ عَدْنٍ يَدْخُلُونَهَا وَمَن صَلَحَ مِنْ آبَائِهِمْ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 والذين يقظون أهداه الله من بعد ميثاقه ويقطعون ما أمر الله به أي يوصل ويقطعون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 وَتَرِحُوا فِي الْحَيَاةِ الدُّنْيَا وَمَا الْحَيَاةُ الدُّنْيَا فِي الْآخِرَةِ إلَّا مَتَاعٌ وَيَقُولُ الَّذِينَ كَفَعُوْنَهُ لَا أُنْزِلَ عَلَيْهِ آيَةٌ مِنْ ربه 119. قل إن الله يضل من يشاء ويهدي إليه من أناب 110. الذين آمنوا وتطمئن قلوبهم بذكر الله ألا بذكر الله القلوب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 طعث به الأرض أو كل ما به الموتى بل لله الأمر جميعا أَفَلَمْ يَيْأَسَ الَّذِينَ آمَنُوا أَلَّا يَشَاءُ اللَّهُ لَهَذَا النَّاسِ جميعا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 Kunnes avsanat on siikaa, huranka, karinkaa, siikaa, toveniä, saharat, buka, min suura, tirgaa, aia, da suura, kisla, suura, turgaa, suura, turgaa, diu, suura, jable, ada, أشرك آية دوور إسوا إسمان إسم مقارن إسق اللفادي آية دو ده هو شاشر كي هو رودن بيجي أي مثال عاد قلقو كلا قرط الحق والباطل لين وقولت المامي واحد محسوس لين النقال دب يبيو لين اللفادي هو يستعملون أي حق يباطل كأبركة ما ركوا بيع الصعدة أما بيرجل بالعلي نيو كروب بودو ألبكة سر مرة تفضلينا بابا يا باطلكي لغوت المامي هي ذات كيدلك وامبا فوق يداقنا نبيه هذه الدنيا ندافع فيها هي بيرسل لك فائدة إيشو أما أول الأهل أما الأبلوغ على رجودنا حقي باطلكي المامي كل ما حقي يا باطلكي لفت المانو عد عد وإن فامكر اللين قسيء اي اهل الحق واهل الباطل حقت تقولين كن قديم زماني وحديثي أما وقتي هره أما هدر سد الباطل باطلا تدبوله كل قال اهل الحق يا اهل الباطل ايا اياك اعاونا لغو كلا برايا الا تعلم فبوجه الا فمن احد يعلم انما قرانك ونذير للذين الى خالقك الرسول قال لغو من ربك خدي يا حجي اللي جاء الحق انه ياهي حدي وقفك و اوغاد القران حق الله كيمد انه ياهي دماكه وحا كدبيه اوغانت والعمل علمك الي يقين المرء كل و و اوغاد اييمانك الله كيمد حقنا ياهي قبايدنا وارمهي بانو كو دغماي معنى هسعدوها تكارثا في سورة الحج عند قوله تعالى وليعلم الذين أوتوا العلم أنه الحق من ربهم فيؤمن به فتخبط له قربه إذا العلم والإيمان والعمل انت المكلة إن انتوحي أغاتي هل كان كدف صدقي من ملع وحاذا إنه حمي صدقه من ماله وعندما أقول إنه صادقه لك أنت ما تقاند العلم والإيمان والعمل صدعناً كالآرين حتى بقفة صدح حديث قدر سبي قرآن كي أغاده حق إنه رومي تبدأ نهيي كنا دخمي كمن يولميديهي هو إيساق أعمى صدعنا كأن لا يعلم ولا يؤمن ولم يعمل, ولا يعمل. كفانو غانين بقرانتي حقينو ياهي حدو او غادي نانا الروماين حدو اللفاده اسكو ترس انا لكن صد عليه وما كاين هو اعما عن العلم والايمان والعمل صد عليه بقف ما يسكمد با الا لوغويديين الى يركمد خا ين الى يركمد يهن يتذكروا وعوان سما وعقله حقه يرمت القشا قلبي عافي ما اتغفضتك عليه كلمة قلبي الباب ان بضم بي القرآن لكوسو أرورتي لكن عوض برامدون تواقل والباب لي في سورة العمران وحين كوسو مرني إن في خلق السماوات ورد وقت في الليل والنهار آيات ليري الباب سورة دان سورة دانبيسة ما هيقول لما اندونت آية دا بيسا هذا براغ للناس ولينذروا به وليعلموا أن ما هو إله واحد وليتذكر أول ألبه وفي سورة ساد وحدكو أركي كتاب أنزلناه إليك مبارك ليدبروا آياته وليتذكر أول ألبه وفي سورة زمر وحدكو أركي دانبيسة قل يستوي الذين يعلموا الذين لا يعلمون إنما يتذكروا أولو الألباب إذا من هم أولو فكان فقد كان من تلقب بديه أولو الألباب لابد حيوى سدات المان بإليه سدات المان بقرسه سادوا قراتب أولو الألباب ما كانت قراتب نادوا قبرت حجاب كافوا لمره قال تعالى إلا وحو إلى الذين أولو الألباب يوفون بميسرة بأحد الله يبالنك أبع ملك أبعو الرئيس قول الألب، كل ما أنت وذكر بعد وحوي، وحى بقولة ما هي بوحي، وحينونه، بل إنك إبرمك اللوروري أتكارف شحيه، وحى بالناظري، الحرة هاي النظرة هاي، كقاب افعل ولا تفعل، أميلا ما مهيلا، مركي لوريو وأنت، أفر باس أوعوي، الأمر والنهي والحلال والحرام. بلن كبلن كلي أفرت أسووي هو وحيل لا يسفر أي وين لك صباح وحيل لا يسكر وحي وين لك لا يشوح على لا يسكر رمي وين لك مر ما أفرت الله هووي كل كالأربك ومرك وورا إذا بلن كبي أوفيان وحيل هو بلن أوفيتي ولا ينغلون الميساء بلن ماذا لك ما أهدي بلن المواصلو أما بيش هذا أو بالإيمان ما كلا بلنو أنا رمتين بلن لغو أكين أما دار لغو دارو أما مخاتي خاتي قري صدق مركي أبا أون يري خلاص تو بره بيكم أنا جربي ما هي مسميه قالوا بلا نجيب عليه شهيدنا على أنفسنا إن أحب النعوتاع وأنا أحبكلا أن نقبله الذي قالنا بورتي قدنا بالكيلو انما مشو انرى مر خاطيا كل قبل لا قاصي بلا لا قلي مجبيه ولا بس هل تلمان لبده كسو قادو تلمان سودال لبد quella dina dotta ياسلول حريريه ما هو امر الله اي بوفر اي بما اي يصلين حريريه تلمان لبد وحي الايا الحريريه ويروا من الايمان والاسلام والاحسان والارحام والتوحيد أحبابي هل حريري؟ إيمانك هل حريري؟ وإلى هل الرمائي؟ الإسلام نماذي أمور الدين؟ ما عليه سلطة والسلام في ملأك الجبريل أيش وأيش يجاوبت؟ إش كنت ظوله؟ وماذا عن الدين تدل للبراري أحبرني عن الإيمان وعن الإسلام وعن الإحسان. حديثك يا طول ما ذي محاون بيكوكا بكبري. ما تقع أن كان مايا؟ فإنه الجبريل أتاكم يعلمكم دينكم. اذا هو اركان الدين تا دين تا في اللا فيا توما تا شنت اركان الاسلام كا يا ليد اركان لا الدين بهذا الحديث أو دليل او في جبريل او يمي الله رقي يسالك شويه ديرا يا يا محمد اخبرني عن الإسلام. ار اسلام أن تشهد الى اخره عن الإيمان. الإيمان انتم من بالله اخبرني عن, عن الاحسان الاحسانا تعبد الله كأنك ترى فإن لم تكن ترى فإنه يرى ولكي وعد ماضي بمجمع من الصعاب توقيت كذلك الصعاب تأهد بيوجوك تأميش لمن مقنى فاللن يحي قل كأسويري أتدرون من إسهائي ورؤك وحويدين أي متقنن قال الله والرسول أعلم من كان من قان فانه جبريل توكيتك عليك فانه جبريل طيب نبيك أثاني مدين ولا أثانا مدين أثاكم إما تinker يا مهيملا إدINK أو مدا يعسكنتايد أدINK ويديجي مي وما هي المهمة هو لا يمد يعلمكم دينكم إذا دينت اللي حريرنا وأنتس الإيمان والإسلام والإحسان والرحام وقراضب أنت أنا قولوا الألباب كن تسمجوا يا كلمانش اللي بدو كيف سأفعل؟ ويخشون الربهم خبيض بي كهيبيسا كلمة الخشية حسي وكدوانت حسي ذا ووحاديا والنفط كالق على ذا ذا أيك وابوري كران حرموا وح كل هذاي هل كديلا لكن خشيت وكدوانتي سينتعرضت خشية ذا ولمذا العسكري صدق الله في قوله إنما يخش الله من عباده العلماء ولا ما قيقاني اذا الخشية د روح اول باغلينها يبلقوا بقا تاع ديمن اللي يجريو كل كان واحد وينيه انت تقاد وانا قوين وحوك بقايا ما كلك ويخشون شاو يخسون ربهم شربو تكايبيسه خشيه معك و ابو ريش خشيه الى ما كان كيكو وحوك فريمد وحو يخي كرتي وحوك الار بين ما دردريكرتي خاشي اذو مالك يكون سهلاً تهي والله مالك ايمانك اقدمتو مالك سيكون سهلاً انا ايان انا بكهو درين الدين عديد وحقار ربين الدردرتين لكن خاشي مالك جيرتاً ما كلمانتي افراد ويخافون اصوال حساب اصوال حساب عشركي حالا يكون جيرتاي وهو يقفو احد كشي جوخ نو انت اللقوك ذال جوك, جوك سدو بكل صغيرة وكبيرة اللقوك هذول انت سان لقوك رينين لبونا دافل كل كوية يخافونه وحي كبقايا وحي كبقايا سوء الحساب حسابهم بي كبقايا يوحوا بلقوسهم يفروا سوحوا والذين ويلالبق صفروا النفطه دي بي حانتين وحي كانتين معاصيها أي نفتج جعلي وحي كانتين وحي أي مصيباها إلا الله كاين وصفرينه نفطه دي كوانتين وحي طائع اللفرين ولي ماتين إذا ستأخذ قيبلي أي سيدي ستعرف كي سأحافظ نفسي على ما تكره ما في حق ما قلا لكن سنكلم قل يا الربا لو قصبو كل قادتك نفتو ذكاءك على عن thy ما هي ربانة افتخار وجه ربيه أملك أليس كيسار أدوني آخر طور من ربانه وجه وجهي زي ربان آخر درجه هو أجن رمر كي نصدقه قيبي ناي قريء يا عنتلي يا عروتي يا ونك يا ذقتلك ما قمت بيك بعد قمت قمت كوني وربوان من الله أكبر قمت كسيوين أن ننظر إلى وجه الله عز وجل إذا لبض عموس قيم ولا بابك شن أنا وحلا ما سوى مخلوق <تصفيق> خبأ إلى لكن أرقتين إليك الجعليين والذين دلك صبروا نفسوا صحب سهنت ابتقاء وجه ربهم خب جود وجهي سردينتي لحواء يواقع مصلاة سلادكما توسيا كوت كلاما كوت توسيا حقبل الأول على وان لويس قاتايا ترى ما لا ما توسين تانا مغنم سلو كمارايت موني وصلبا مغنم كذا في من الذين أم في سلاتهم خاشعون مغنم أركان تالي شروط تالي وجود هذه حياة تالي مسلم قل جواز كحيفة وكلي سلادكوا توصية وأنفقوا بالحياة مما كي واحد بالحياة الضردي خزعناه ما سنوي أرزق منط في عبيه ما كرزق الله شجر عندها يعني لمودن حق ورزق الميجة هي عقلها هي حورا هي عروتها هي جرده هي عظيماتها إنتوا وارزق يا بقسيم سلوا بالحياة إلى الكشيا لغونك قديم كرال كيا لغوب يا إنتوا وأنفقوا بحية مما وحي رزانا من قد فينا سرا قرشوا لي وعلانية الموقش وقودا ضيسي شده ويدرؤون وإرائيا بالحسنة السيئة حما دم بها دوكين ماذا طوبة كدب قينا قد يقفى مركي وكسفان حرايا قل كا مركي كاين مادان كما إن الحسنات يذهب من السيئات هم يضيحاق أيا كل ما كان يحماق سما يكتب أيا ويدرؤون وحيكود دافعون السيئة هم يكيمن بالحسنة ونع سيدات الموت باب واعتقال برطة المان هو هذا أفعل قد كوان تلمان أقول الباب لهم كلي قد بألي إذ لما دار أقل عبصان سنبيون Guri ei yhteydessä santai, kyllä on kerryjäin, on kävijäin, on gurujäin. Senä dallegu me kävämme, etkä minä guru, etkä minä kerryjä, kun siimä on nampaka, mutta on taru säännä me käydet läjyinä. Viimein matluva, aavada tiyin, viimein melhuva, eläjäbä بشيء من التفصيل جنة عاد النم نقاديك جنة أي يدخلون قلايا هالجنة دي بالقلاي يا قلاي قل الباب كل كمركز واحد في عن هذه إنه كوجاري معك في عن أذاك يكون عليه إشلون تقول عليه المهي أقنتي درس كيالكي إن دك ماشي جو ما في إنه ومامدله قلايا صلاح صوبنا بنلو من أبائهم أبويالكولا وزوجهم حويك أودي يا ما دوري يأتي فر أودي خي من بدنهمش ما كقص باكو كولنسن هم وأزواجهم في ظلال على رأيك مستكين أو كلو كل كوجه صوبنا روا مع صوبنا وح لو صوبنا بالإيمان الصحيح والعمل الصالح أنا كوك برد دوكمينز كل مرهم أم مسلم خامد كوغتال باسبوركا تاسير من الشيبية قلبي يقولوني الربا قابلت كم منتزنا وضني شو لنه كاتاي كالكاتاتك السوبان هذه ايمان صحيحة اي عمل صالحة لبدأ كدد علي وابا يا ليه ياهل خودي إذي الكوب ايا مايش تقعي مايش ماكي تقع هنباليدا كوبات اله ويلة واحدة ايا سلام قولا من رب الرحيم مايش با الوصفة هنباليدا ايما يا سلودي با الوصفة المرقوب وغدال الملائكه تيوا هيك طل ملائكه تيوا يدخلون قرايه عليهم من الباب وجنديكو من كل باب الباب والباب ملائكه وحنبليه ياك سوكري سمح اي ورانا سلام عليكم بما صبرتم فنحن عقباده حنبليه ومن الملائكه لي من الباب لو حنبليهنا سلام نبتغليو عليكم قرك انها تيو حتى يصلوا فلوفتان وانظر يا دباتو يا عدادين يا لكتين و هذا وادماتي تي ما شاها دي الله قاله و حس مجرة سلامه النبات قاله و هماني دايلك يقول لك عليكم كوركي ناها تي حداكين أولو الألباء و حقنا النبات قاله لكوشان بما صبرتم أول بعد وحي إبايد فريطا عاها كو صبرتين وحي اللي يذن كرر بينا وكو صبرتين وحي قضية قدرها تيخاني إيه عنونكي يوفلو بخي اللو قوياني فاكو صفرتين وصدق الله في قوله إنما يوفد صابرون أجراهم يفايل الحساب قفكا مالكو صفره وحالا سنة ماتر سنة حساب لانا اللابا المريا قولك صبرك يا الدنيا لا تكو صفرتين دارتي أياد ما انتكو لو كنا وكو نفد قشان ماهانو فالنعمة عقبتان احوان يقولي عن عقبتان ليلا اياد كجرتان الجنة ايا بروها قلح او قريكا قير من البدن والذي كسدوين ملوين افا مانحا يعلموك انما قرانك منزل لدجيه اليك اذيك من ربك فبقا عقل لك اذيك الحق مبسوك لينو يحقفوك اذي مياكمان لقيمها هو يساك اعمى كايندالا قرانك او انا قول او قيل فمين ونخاين انما واحد كلماء يتذكرو وحوانسانا أنت كل أغما، كل الألب، أصحاب العقول السليمة، أغلق عافي ماك كذا، إن جهلي إلى اللال، إلى شرك، إلى تغليط لعين، وأغلقي ماك كذا كثر ما أغلقي، شدي وكنت تدفالي، وفنتابي أغلقي ودمائي، وأماك الأربع كبرية، جهلي إلى اللال، إلى شرك، إلى نفاق، كبري حاضي، كل كأغلي دول بيسك تاجر، كل كأغلي دمائي، لما ربتت كوه عيد إذا. أولونا الباب حق لعافي مادغفا كوهو صاحبة المنطن لك الذين الباب يوفون لما يتركسوا بها لعهد الله اللبا لما ذي أولا ينقضون أنجبينين المثاقة اللبا لأبيات ومالكرة أن لأ أنجبينين والذين أولونا الباب يسلون حريريا ما هو إحي أمر الله يا باو فريد إيه إساق أيو صليين لحريريو إيمانك إيه إسلامك إيه ويا خونا وعيكاري ميسن ربهم ربكم ويا خفنا وعيك سؤال حساب حساب ظالم هو وحبلو دافن فالذين يولدوا صاروا وجه ربي كيف ربي بو وجهي شاهدتي سطرات لدولقاتي قطاعي كدولقاتي معصيتي كدولقاتي قبي هي قدركي كدولقاتي وقاموا توصي اصلا اذا دا, دا قيمك بدن توصي وأنفقوا بحيي لما وحان حزقناهم سينا سرا قرسودي يو وعلانية لما نفقون بحيي يغسي هدويا يقفك حاذنا وطاي إنه محب بحيي سدى قبيس سري قرسودي بإلا بضا وافقي حباني يماري بإلا بضا وافقي الذين ينفقون أموالهم بالليل والنهار سرا وعلانية لهم أجلهم عند ربهم وليدرؤون كرابا خائية حسنادي بي سياذي راعيا، واطبعي سيئاتي الحسنات تمحوا هاو إن العسنات يذهب من السيئات قولك قفك كايماد حتى طوبة هي استغفار إيهرد المظالم إيهرد قمت قبصي حتى اللتي ماد سيئات وبابا إن العسنات يذهب من السيئات قوليك قوة لهم يكالي واتباله رقبة دار دار عريف صمدت جنات العدني يكاذيك الجنة دي سي يدخلون ومن أول لقرايا صلاح صوبنا ذي من أباهم أباي الكلا وزوجهم حوانك القبل بذرياتهم المهدلني وأيسدلا والملائكة ملاك جبانا يدخلون كلاية عليهم الباب كرقد من كل باب الباب لأرك كلبي ملاك وفرحسن وهم بريا يأوسوا كلاية كورسي جار سلام سكان أنا عقب دار فلا اكتو وحي ورانا ايا سلام النفدقاليو حمايدا ايركاد لغان نفدقالا عليكم كوركي انا اعطي بما تي سببتي بانا النفدقاليو كوهشان اصبرتم في الدنيا كتول قادتان فنعمة عقبه دار دار اريبسا وحاق برواقبادا عقبهكم هذه دارتين ان اتكو و إلا أن لبقى يبضى الله أفما يعلم أن ما يزيل إليك من ربك العقل إياه عسكو ومن البابك كمن هو عمائي تلمان تانا صدح تلمانو هلزا أيها قرى ذلك لله إياه حافظه ده ده أفل قدك هذا قال تعالى والذين وحا ينقضون بذناية يوفرين كويكو باللوني كوي بلاكي أيها إذا أيه ما يسترينه أوفيا كويكا بلاكي أباي جبيا محلو غربا لما حرصوا بربكم فعنده يقول نفتاً أوامرتي هي النواهيذ هي حرالي حرام ما يلؤتنقلين والذين أرداشا ينقضون برنايا أهد الله بلنكي إباؤه قرب اللامي من بعد النتاقه يبهدوات كيه كالكدال بلنكي يبريا واكا ويخطعونا وحيقيا ما وحي أمر الله إباؤه فري به إيساقا أيو صلى الله من الإيمان وأكوهيين والإسلام وأكوهيين والإحساني وأقويين والأرحامي وأقويين والتوحيدي وأقويين ويفسدون قصائيا اللي في الأرض للك بالكفر والمعاصي إلا للك مركو وناديي المخلوق للك اللي تقنياي إلا إلكا كدلا ولمدي ما أسمييي إلكي غاب لكااني للكي كاني لكااني مخلوق حسن قبسن كارين لا قبطي ورأي يده يدوين لا كاني فصل الله ديلي كتبنا تجيه شأن حمار ندعهم سد مركيه بوه وناجيه يجون بالكفر والمعازي والجوري والظلم والتخريب وحان يكون خربان ويفسدون قصلاً لقي في الأرض تلك جذيسة بالكفر قالمو هي والمعازي سدح لنا كافيا تلمانتوا ذا كمن هو عم سدح تلمون وح كنا عيد ريزو قراك الله sayran ni on channel ishak taqin iyaga chey god ba iskale qura yakwa ta'mu alayhi al'anatu ya ran hamal balaga deradu yanatu dayu tinkaso mahluqun da'if yah almamakat gonsata abasay kumak liwayu kullu goyo par dayra diga ta ay ايسو كبا حياء كبا ديرو كوان وعلا ديريي اللعنة ديران فحمد يبلغ فقاله حتى الله دير لعنة دي كل عضو اللعنة ديريي حقيت قايا ولهم سوء الدار عقب الدار هي سوء الدار أقلق أقل لك الأقوهم في جهنم اللي فيما فيها من الغسلين الغسلين والضريع والحميم واليحموم قرن كاسية لسديني ولهم وعيلين سوء الدار دار توهمان بدن الله يفسد الرزق والسنة من السنة الكونية كمير إلهي أدوه الذي يسمى عمتده وبدنه كاس عمتده اللي هو بديه والله اختباره يشكر بل إنه إبان عمتده كبديه وقم ما أم ويكفر إنه كبره كالله إن الإنسان اللي يضغى الراه هدون شرابا يا ادم كواد مارنتا ايدي امبا اهلي سنقو حركا كو شريرا اطلاع بشرية ولو بسط الله رزقا لعباده لباغاو في الارض قلك اوحى اللي يا مارك عمتدك انت اللي يقالي جا ياي قلينو الهي سي ياي كم اهدي انكالي محى اللي يقى هي هيا هيا او قرضي من يكون درمو ام يجزع ويضجر Inumela, ordo, budbudu, tuklu, la la la idan la valuba, kutusin maisu, kopkan faremberu, ini la la la la la la la la خدوه الله هو بوينه يقصد الوافديه الرزق انتلا لمن بو افديه يشاء ويربينه افديه امتحانا واجربا ويا ويخذ من يا في ولا تشغبا يا انه أما اما تجوا لكن تبعي بشركوا ما حي وفارح في وفرحا بالحياه النور الدنيا هوسه اقل دسي علم دسي bil aan la gooshaday xodaa beer oo baxday قال xisi ficane u dhale goolki dambiis uu ku dhahay wala farxay yaa tura farxana dunida lagu farxo markii aakhara laag dhiga muxuu la qiimiyay kuxuu la qiimiyay hadii go'an man wa bakiir biya abay xoga يكون intee Häntä saa korjata, avo se häntä, sinun on tehtävä. Mutta kun häntä on tehtävä, sinun on tehtävä. Mutta في جنب الاخرة الاخرى عبد الله يلاعلقو إلا متاع بكاني شاهد مدنة محاكلة تاسوها جوك تأجون جنن ملايه ملايه حزاب ملايه ملايه ملقوه وارا ملايه اما هذا ضعفه وما يضعفو دافيس إذا محا اللقوه يوه حسكيريا إلا متاع طلبات شوح ما قاله لتعنتك ويقول الذين افحي وحي لذلك كفروا حق بيني لاوله وزير مال ردهجيو عليهم عمد فاركي آية كونية آية احكا كتبين اوكونية من ربهم مال ردهجيو يقول وحاطر هذا آية اللهم حنونا والنبي الله موسى إلى الله يتمني عجزه يوفئون هرديج من حنون كل خانتي حنون تحقق بقادرتي ابو بكر يا عمر يا عثمان يا علي يا انس ابو هريرة آية ما حتى يسو برعلكين بوارهم ايا اذا ايضا ايمان لكم الحلو كل حاطر هذا ان الله ايبوين تضلوا المية من تدكو يشاو انو الميتون ولو او الف ايض كل ايض بحال الله وردك قل في اله لدون ايمان درو مهنون ايو ويهدي ايبوهنون ايا اليه الى الله ركوهنون من تدكو ان هذا يبون ايا ولو لم يرى ايضا واحد هل بقي سنركم حيث محكبا لن لحكون لما بقل صدل يلي حدا ايدود القران يمين ككيمي بدل عسى موسى وحيوم هاي هي القران كانت زوجته ثانيه قيامه جرايا تناكه كيمي بدل حداه مركي كون فيي ويداي لحكون لما بقل صدل يلي حدا ايدو هو القران ككومو في اللي وقع محمد علي الذين ادتك امنوا حقهم الي وتضمئن قلوبهم لا بيالكوض وحيكوا عزيزا بذكر الله ايكو الله انا فهمنا اللي بأي الى وحيكو سابسو سد حقه وضوي ما الهفادا ما ليس فسبحان الله والحمد لله ولا اله الا الله والله اكبر ولا حول ولا قوة الا بالله العلي العظيم مالكوض وحيكو الله ايكو الله إلى مركا أدبري ياسو هو حسنا يسوي يسو. في الدنيا حسنا وفي الأخيرة حسنا وقنا عذابنا وذكر الله إله مركا أدبعانك ليسو وهو أما الدونجنا أما آخر الجنا اللهم إني أعوذ بك من عذاب الجهنم ومن عذاب القبر ومن فترة المحياء ومن فترة المسيح التجان يذنوه ذكر الله انت أوي ذكر انت صوق هذا أولًا شيء كبر ليك وجدته حتى لو هذيكنا يجي كلمة تذكر محال لك كرنا يالله براي أولاً حس ويوات كذا وغاي أسم هذه سياسة قدري ثانية تذكر حسوس عدقاتي ما تذكرها حسوس قلبيها هي عرب كذا واقط لا بد أسوي ليها هذوم بأنا شيء أولاً تقدم لي كبد الوعات الذين ينكجر لعاوة الذين تدك أمنوا حق الرمي وتضمئن قلوبهم لابت وضحات شيء بذكر الله إله إبدا حسيدي أنا بذكر الله إله حسكيس أي تضمئن القلوب لا بيال كنك هذا كلك اللابت كنك أنا سوى كجر أما اللابت إيمان كجر تدك الله في خلقه قرادا بأشرة لك إن تجار الله كشكا يجي علي قل الله وحبار سدا أشغله الله قاتي يجي علي قل الله عاف ماسك توه الله كشكا يوم بخير مردار ديكو رماعك وحمرايا الله أركبه وح كو حسيش الله لكن تدك إبه وح الله بطوله كو حسيش أمانة إبه الذين ذلك أمنوا حضرهم وعملوا عمل فلي أصالح لما كلا خيبا لابدان ايمان صوبان ورنة اعمال صالحة وفرائب ايه سنال لبدا بلقوتو تذكال لبدا اسكو ترصدين طوبة وناد ايدي الكي اما طوبة قيت جنة لكيان لهم ايه وحسن ما لا بشفي عن هي مرج مرجع إيه في عنا كل كالمركاد لا بشفي عن يجنة دون ايسا لابا ام بادكو تذالي الصالح لَوَنَ نَسْكُدُ دَالِ فَتَكَلَ لُومَ مَرُ وَالَّذِينَ دَدْكَ يَنقُضُونَ جَبِيَّ أَهْدَى الله إِلَهَ بَلَنْكِي مِنْ بَعْدِ نِيسَاقِهِ بَلَنْكَ أَتْكَئِنْتِ شِكَا غَدَال جَبِيَّ وَيَخْطَعُونَ قُيُي مَا وَحِي أَمَرَ اللَّهُ أَنْ يُبْخَرِ دِهِ مَا غَ أَيُّ سَلِيلِ عَرِيلِي وَيُكْسِدُونَ خَرِبِي فِي الأَرْضِ دُلْكَ هُؤْلَاءِ كُوا ظَنُّ ولهم يقال سوء الدار أقل باسية بلا بلا والنارة الله يبسط الفيديا الرزق حنتذا لمنبوه الفيديا ويشاو الرضو امتحانا ويغبر من نواكو العريرية حيث كان يبتلعا واللجي الرضايا وفرحه وحيث ذلك يكون في الحياة الأولى الدنيا هو سيسا وما الحياة الأولى الدنيا هو سيسا معها في الاخرة في جنب الاخرة آخرها دلا لنعطيقه إلا متاع راحا ير يتمتع قليلا ثم يزل نمتعهم قليلا ثم نضرهم الى عذاب غليظ نوكلون ويقول الذين وحيوا وحي عقوض لهم كفروا حب ديني يولا وزل ما لتجيه عليه سبنا كوركي آية ما لغد جيه من ربي فبه يحكي ما آياد لغة تجيو يقولوا حاسر الله إن الله يباوين يظلوا اللمية من تتك ويشعروا اللمية لادوانو كل آياد هاته دي اللهور بيقو إنه اللماء ويأتيوا حنونيا إليه إلى الله يباوين حكيوا الحكوانونيا من تتك أن أغيه ولو لم يرى آياتا واحدة ماذ بيو سناركنا الذين أخيارت آمنوا حضرهم إيسي الله بدي غلله اي بوينا حسيدي على هويا بدي غلله اي بوينا حسيدي قد ما يمل القلوب لا بتامو منك يكون نغاتا الذين ضدك امنوا حقر مريم وعملوا عمل فري الصالحات اعمال ونكته طوبه تتلكش لنا كل لوينك بدن اما طوبه ومن الطيب هني وانا كل بيته لهم يغالي اسمو مابي قدومك من بدن يا كذلك أرسلناك في أمة تنوغرد الذي برسولك قتر واعكوا صادرين من الرسول لمتاه كما في قوله تعالى ويقول الذين كفروا لست مُرْسَلًا سِلَا اللَّهُ بَعْدِيهِ وَاللَّهُ قُبَّنِيهِ عَرَكَ كذلك سِلَا نُؤْدِرْنَي كوي كَاورِيهِ ونبي الله النوح يهودي الصالح يوحي النبي الله الدم بيسي كاوريه سِلَا Hei, on arvella, että näköinen ei ole, että ei vaan kuitenkaan, vaan näköinen on omatin tällä ali, omat tänä, omat asunut kahla tähän, enkä ole omat horsettaa tähän, omat on omat jäljetä, لقد كانت مهمة الرسول لتطلوع إناد أغريضي عليهم كوى اللغوط إلي كوركوة الذي قرآنك أنا وحينا وحييوني إليك هذيك كل مهمة الرسول إليه وحي نقاطي قرآنك قادم قادم هو مدلوه أغريوه كل قرآنك أغرينتي سيلاك فقدم نصوبها حقه تاريخ قاضن هو إنك قران كرنوه وحين الشوق قرني يصغل بشه رمضان ألسل oo kutubta kale isla la akhriyayso markii bilsoon la gaareena Ramadan tafsiira Alla bilahi inta la isla laa bu kutubti kale waxaynu hadheer mareyna laba iyo inta tafsiir iyo hadith la akhriyo كل مهمة رسولكم ايهاي لتتلو عليهم من الذي او اينا اليك إذاً قبكي اللي هي اللي هي اللي كان قوين هاقيت وانتا مهمة مركز النتيجة دك دك هي ايمان لك آرهي لتتلو من الذين اغريدين عليهم كواللغو ديري كورك وضا هالذي القرانك او اينا وحياني اليك هذيك وحاللغو اغريم وهم يذكرون قبرنا يا بالرحمن كل هذ المشركين تا قيل ا قيل له مسجد للرحمن قرت لي ربن عريسه الرسول كيدين داي وحيي كيدين دزي او سجود ابو الغميه الرع ومن الرحمن احمل محله الى بين حقاكم اتركه بلا لان الرحمن اليمامه مصيلهه الكذا مصيلهه الكذا أنا كأصل نقم بيراده كل كأصل الله شهرا لي الرحمن علم القرآن حتى إذا نقول رحمة قام إلها كتب قران كبره قل هو الرحمن وأمن به أنا قاعدين كأصل رحمة تفرده إسألن رومي صنعه وهم يفرون بالرحمن يقبل رحمن ككفرنا يودي لا يكنتوا لغري أقول وعاتل هذا هو الرحمن كديد سيفين با حبي أنا قائله أبو طاي ون رميسناه ون رعسناه لا إله أحد قرقه عبده مجره إلا هو شحمان كان عن رميسناه إذن نأدي دمته المهانة نعبد الحقه ونساقه لما أركه عليه لا على غيره حسره شحمان كان يتكرك أي أنت وكلت عسكانه وإليه لا إلى غيره أكل الدم كماله شحمان أي أن لا الله فرشده ذو ولو أن القرآن سُيرَت به الجبال، أقصي يا إلهي، بورا أنا لقى لغاجيو، أبيع أنا لوجيحو، طلقة أقدبع دوحة، والله برت أنا لوجا بيجو، أنتي جوابي، ونوجو أن القرآن حديث القرآن سُيرَت به القرآن كلوص عطسيو الجبال بورا، أنا لقى لغاجيا إليه أو قطعة حديث به القرآن الارض قلوك وإليان لبرقيوك أو كل ما ويعطسا ذاك قصي إيوه وذي فلاء لمن هل قميالها وطاريخ لها عربتا بانو بانهج انت الله سعروا إلينا لحظ الله أو كل ما حدين لحظ في به قرانك الموتى تذكي قريوه انت قران ساله ويالا يهدو الجيرو لكان هذا القران بوانه أو حدين انت صلايا لما أمر مأيهم أيان فمسألة الخدا والخدر حد على إبى إيمان ذي كتبه قرين شيك الصو على ذي كثر ما فمن بل إن إخو مأي لله إبى كليه فوس من الله الأمر ثلاثة فل جميعا دامان كل خدات كي مو من الرسول الله أجي على ان إن شروطه الله فل يو ثلاثة وحرم ينايا الله عز فقال عزم من قائل أفراميه أس موينه جي. الذين أخيارت بيش بمعنى يعلمون ياس أس موينه جي. الذين أخيارت أمنوا حق الرميه قلت إلي شروط الله صلى الله عليه وحق الرميه فرقيتك الله قبل حيو موينه قالوا يشاء الله حدوا إيه بدونوا حد الناس قد فإنه الله جميعا سؤوليه ونو شاء الله أداكم أجمعين أدو كل أدو. والله وذهنوا لله لكن مشيء ذيكو مابعين ولا يزال كمزولا الذين وعى كفروا حق بينيين تصيبهم من قدعي بماكن سمبتي أي سنحو صميين يكفر يا معاسي قارعة بلد برقويزا أو تحلوا إلى قارعة الدكتور قريبا ميلودا من دارهما قلضوا أو ميلودا أي مصيبات قدعي أما أو تحلوا أذيك الرسول حيما وطا وت... قريبا ميلود من دارهم اغلال الله الاسلام اذو كفاتيد كل كب ما بما فبقى الموضوع اجتماعي دام العشاء يوم مد معنويه مد معنوي لو كفرك يا معصيه هسماينايا اي حقافك دعايا في حضور ردي يا فويينك يا هيسخيه بلاد سو بخذت كفك لا غلب اي كنشل وح شيء مو وحندات كيفا فيه اي اي اي قدوما صويحي لا سمييي ماها حبادها لايس كون ريضا اي اي اي اتلحة نووية اي اقوم بريدورية وحصوبما يأكل سنعوما اي اي اي اي اي اي اي اي اي باكبيري سي طيورة لا سميييي سي الله ورحيسة اصوضعي اي دين متكالي كودعلي مركب مركبه كودعي مركب وحي اي اي اي بس سمييي اسكوا مدعان ويدا ماردامي الكودعي ما أمر يركض عين إلى أي واحد بوري أشكر الله لكن الحين مخلوق أبوري أبور بابور وكل عين تفسيم مسكنا ضيورا ضيورا بركبنا مذهكون عين الحين مخلوق سماي أشكر الله كل خوالي يزعلوا الذين كويك مزولة تفرعوا غدير تصيبهم إلى أي كل عين سب ما كي سبت صنعه خبكي جديد كي يبرتي أي سماية حتى هو مارن ليس يعرف ليه ويقوم على ساعة اللي مو الدوكا قدومها تقاردوكوحو وحان اللقودة قانلمو إبربان لباحية تذيه دلبوا بابايا وبيما سنحو إياك أول بسمائي أنك ماء نسمع بما سنحو وحي سنحو قارعة نصيبه أو تحوله إلي دقي قريبا ملوده من دارهما قلدوضا حتى ياتيا إلا أكيما وأدو الله يباوه إباوهينا هي قيامة تريد لقدينها أيو وحي قال الله سميسان أيها دبعة تكدلانا إسان إن الله يبوين لا يخلف مباجيه المعادة بل منا بل الهدو قال إذا كمبعه إلهي رسول شيسا كما كمنا باجيان كمنا بحث تصلين للرسول الله صلى الله عليه وسلم سوبرية دبعة إي نفس الله كأن قال السبر قال tin ladjin ja'say jäis bi rusulin fasul jäis ba'lu kujasya say tin qab likha ka aur raisun fas wirkama sabul madahaya lakin mudawi yaray e ay kun turadahay elasi haday damaisana walawal marinaya hamleitu panu kortay tin ladjin wa kafaru galobi thumma haday كيف كيف صدهباه كان ان اخذي حقابي حقابتي انكو حنوجي بل كورها وقعت موقعها ويجوابت فقطعت بر القوم الذين ولموا والحمد لله رب العالمين يبالكو انتي ظالمين تلقوا سميه ايه بدباده انتي في عنزة بدبادية وانجينا الذين امنوا وكانوا يتقون كورك وقعت موقعها انكو حنوجيه شاب سنه وعوده عذق كل مين نواد وري كو شيء مو مينتين والله قد باذيج ابن نوديه فكيف كان عقاب حنوجن تاسيال حنوجين بركو الرما وقعد موقعها فما حسنه وراكم كذلك سلا الرصص حرودر نيبا ارسلنا كادغنا سو في أمتي تبدا حبيبا نكودرني قد خرب اي من قبلها يا ظهورت الأمام ثم دعاتي مع النقود برني لتطلوا من الأغريد عليهم كرفا الذي قرانك أو حينه وحيوني إليك هذا وهم إياك ويكفرون الديداء بالرحمة تبين عليسي أن نعمة الإيجاد والإمداد والإسعاد إلى مرقورنا أبوري يا كل عزيمة إنه دوند لسان أبورو فضلا منه و احسانا ايو نو ابو ري حدنا هذول لا ابو ري نما دف نعمه الامجاد و عربارين عاف ما تبجي بيه ايو نو ابو ري هذا ذا كبعجي نعمه الاشعاد ايمان كي نو توسيي كل كا الهي الرحمن ان عريشنا يجيو ككفرنايا كوغر كل حاضر هذا هو الرحمن كدي جنب خبي اني يا تا الى كرمي ذلوغو عبودان ما جيرو الا هو الرحمن مهان علي حمان كليه كركي اي انت وكلت اسكدي يسوديف سلازرتي و اليه الرحمن كلبي أيام ما تابي نقوصه ديلات يقولو ان قرانا قران, قرآن شيره ذلوغو سوسيه بيه قرانك الجبا صورها مكات قرانك لو ريضو و ماش له لا وايو أو قطعة هذه اللجوية هي خرانك أنا أرد بقولك إلى يال هي بيل لقب رقيو أو كلمة هذه اللهديه هي خرانك الموتى أنتي دمتي لما آمنوا فما يملي عن بل أي في ما ينده إلا يابوين كريجي أي على ثلاثة فلنسال جميعا منته أفرام يا أس مويا نوين الذين أخيارته آمنوا عقر ما يجي اللو يشاء الله حد يعبدونه إن الله دى الناس أُم كانوا لله جميعاً لمانتوا لكنوا سندون ولا يزال الذين كُبِكَ مزجولاً كفروا حق تصيبهم تصيبوهم إنه قد عيسو بما كي سببت أي صنعوا سميه من الكفر والمعاصي قارعة المصيبة قد عيسو كفيها حذر إيهيك سيافوه أي أكور دقائي أو تحلو إنه قارعة المصيبة دقائيسو قريباً ملودة من داره ما دوضو القريب يضوفان يضاعون يضاع أي أكل يانضاعي حتى يأتي إلى أكيماك وعد الله حبي يبويسي قيامه يبوي إن الله يبويننا لا يخلف مكو بياله المعادة بلمد ولقد وحدف أستوسيا إننا جاء سياسيا بالرسول يال من قبلك هذه كاوري هيا اللقود يا سياسي وصل لأيدي وقال لأيدي فأمليت وأستوسقي الذين أرداشا كفروا حق الدين ملمانوا كذيب ثم هذا ملمانوا كذيب كذلك أخذتهم قبتا فكيف سذيبا كان أقول نخضي حقابي حنجمتا حنجم من هو قائم ملك حق يا باطل لغا سلمان وياب لنلسي صاحب الحق وصاحب الباطل لغا ما لنلسي أي الله عز وجل سبحانه وتعالى يوحي خير الله عابده في أثنانه يوحى أي أميشان المقامب وعلى سميه المقارنه إساقديد خاله تعالى فبيوحي أفمنحه هو إساقه قائم كف الله ذي دلتاقا على كل النفس نبلغ كل يذكر كذو تاقا ياهي مما يوحي بولا تاقا أي قصبت قربصتي ونوح فيه عنه هي في وحن نفل هركبة ألا قلتها قلت يذيب أبوري فنه يذيب أسميه حون يسوعي سميسو يقرأيها هدولا وكابا المرينايا وحدايا عن المالي وهو الأركبة علما وقدرة أيوكوكوبي على كما كمان لمد ليس كذلك بل وحن العابدين كان أصنامه محي أقيفين محي مع ايهم معي قوتان معي قيالان وحارنتها قلتو وجعلوا واجعلوا قال لله بوينه اي شركاء لم يديالو يالا في اسمائه وفي صفاته وفي افعاله وفي رغوبيتي وفي الوهيتي ويكغل قليا شراكو يقول قال الاحاجون تسرسوا بنوعات هذا سموهم طلوعناد الى القنب والدان ما قابا مالهيرة ما لوديحية لواي ما يالك يبقى جارجاء لغسل مناسب مثل لوديحية من المنان ثلاثة مثل لوديحية من الله باللقاء شحال من زبا لوديحية حاجز باللقاء شحال كل كان لوا ما قاعد توصل لوما قابوا يال لواي وزروا الذين يلحدون في أسمائهم سيجزون ما كانوا يعملون كل كان قوم يالك يبقى جارجاء أيه ام تنبئونه فوعد بوينه وشيغيس بما وحوسن لا يعلم اي بوقي في الامر تلك قدي هيشه وقدي اسناميو شركيو و اي بوقله و اكو لحدي جلا و شيغي لها ان ينجرن درت الله كعلم علموا و ابو شيغايص اذنيهم كوكن حركه بظاهر وهم ما خبني شباب من القول هذا وحن حقيقه لهن لنا اللي قالها باسك لا بنيسنا يوميا واحنا افنم تاسخ جيسا بل الذين وهل لقورحين الذين وه كفروا قالوا بك مكرهم حجرتي الى اي كل جيره او كفريه معصيه دعونا لغه عذاب لها ايا لو قرحيه او ياو قرحيه الله من الشيطان أعمالهم فصدهم عن سبيل فهم لا يهتدون ودقا صدق الله جيه واصده تبدأ دوال لهودي حني السبيل ودد عطا هبال لهودي حتى هو منحوح يوبلين الله إبان نونيو فما من هذه أحد هنونيو قولك هدايا هو بيد الله ويحي إبان يو. يو فما يوهين الله فما من مكرم الدرجين كارتان اللهم وحي المشركين المسريكين انت حذاب العذابي في, في الحياة لنا القدية القليين الدنيا هو صيزة من القفل والأصر والذبح والقحض والجذب مر الله ايه مر الله قفاره قبار مر القدية المشركين دونك انت المسريكين تجوره حذاب القليه خاتف ولا حذاب الاخيرة حذاب قيدا بايه اياسي اشقوا لبضن عذابك اخير متكدون مدنياك الى الاله انك الى الاله ما ثنيه فذكر الاله ملهم لهم مشركين ومسجون من الله تبوينا عقي من احواق وحذا في بك الى لي هو يسقف قائم تاجا على كل نفس لا نف كل قد فرشه تاجا بما لا تاجن كسبت غربث ثل ونف البابا حنيسا وعيشه قيسته الله كوف كورو. قران حسابنا دونا خمن ميولا مديها ليس كذلك و... أوكي أول شيء كرب ولا وجعلوا في واحد يعلم إلا يبويه شركاء هو وحلاه كل واحد سلاه سموهم المرعى وشركوا ما حال يلا ما هيكران ما هيكذان ما هيكويا لي انت هيكبتان أنت أرسل كل أم تنبئونه هو هذا بوينا وشاجسان لما ووسن لا يعلم كوبه في ارض ال كله هيسا ام بظاهرن اخبارنا شيء من القول هذا افقه اللغه شيغي ورنا انا جيرين يا سلامته يا وحده ودود بل جينا لا قرح في الذين وعه كفرو حقيدي مكروم حجرته كجيره او ايغي بابا حجرسن او ادونكنا قبر يا معاصي اخرنا اذا بابدا كل كحجرته حياء الشيطان قرحيي وهو صده يقبع لك أولي عن السبيل وتضيح الطائف ومن روح يضل لله يبا أولميه فما له أمسكنا من هادم أعدنوا ليمقروا لهم وحيليه المسريكين حذاب من أربع كليهين في الحياة من الأدناء وسيسون وحي لضيطان ولن نذيقنهم من العذاب الأدنى دون العذاب الأكبر كذلك العذاب والعذاب الآخرة أكبر لو كانوا يعلمون كل كا عذاب الدنيا وحذرك ودقالك ودلك وقفالك وقاجدك وحولادك عذاب الدنيا كلك انتينيونيين وحانا قورت وغجلة هدو نكيك لا سقايا لهم للمشركين فالذو حيلائيين عذاب بيلائيين في الحياة والقذية الدنيا دو وكل عذابانيين ولا عذاب أخرة أخرة عذاب كذا جهنم أيها عشق من عذاب الدنيا كذب بل وما الله ممسونا مشركين من الله يبوي نعجي كالمياه من واقن أحد إلآ والله أعلم